فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك نعم يعني هذه الأسباب العشرة يدفع الله بها عن, عن العصاة الموحدين العقوبة وعلى هذا يكون أهل الكبائر تندفع عنهم العقوبات لواحدة من هذه الأسباب العشرة فقول معتزلة والخوارج إن صاحب الكبيرة إذا لم يثب بد أن يعذب ولابد, ولابد أن يع... يخلد في النار هذا باطل أن يخلد في النار هذا باطل العقوبة المرتكب الكبيرة المؤمن تدفع عنه بواحد من هذه العشرة وهذا في رد على الخوارج الذين يقولون ما تدفع العقوبة إلا بالثوبة خوارج من صاحب الكبيرة زنا والسرق مخلد في النار إلا إذا ثبت المرابي مخلد في النار اللي بكاء عقل والديهم مخلد في النار اللي بكاء نقول هذا ليس بالسر هذا بعض قد تدفعهم العقوبة ولو لم في بواحدة من الأسلام من العشر نعم تصل فهذا من القولان قول الخوارج الذين يكثرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار وقول من يخلدهم في النار ويجزئ بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليه ما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث فهما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. هذا القولان: القول الأول قول الخوارج، والقول الثاني قول المعتزلة. لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين، بل هما من الأقوال أهل البدع. قولان مبتدعان. القول الأول قول الخوارج، ما هو قولهم؟ يقولون: الذين يكثرون بمطلق الذنوب. ويخلدونا في النار هذا قول بعضهم ما قال أحد من هذا السنه جمع إنما إنما هو لأهل البدع يقولون يكفر المسلم بمطلق بمطلق الذنب بعضهم يقول ب بأي ذنب بأي ذنب وبعضهم يقول بالذنب الكبير الكبير أحق ويخلد في النار هذا قول خوات يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدونا في النار إذا فعل الكبيرة كفر وخلوا خلده في النار هذا قول طاف أن هذه السنة هو جماعة وغللوا الخوارج هذا وبدعوه القول الثاني قول معتزلة وهو وأشر إلى مؤلف القول هو من يخلده في النار ويجزم بأن الله لا يغتر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان الشد القول الثاني قول معتزلة يوافقون الخوارج في في النار ويجزمون بأن الله لا يغتر لهم إلا بالتوبة ويقولون إنه ينتهي إيمانه في أي شيء بالكبيرة لكن لا لا يدخل في الكفر. فالخلاف بين الخوارج المعتزلة بأي شيء، في الدنيا أما في الآخرة اتفقوا على أن صاحب الكبيرة يدخل في النار واختلفوا في الدنيا. فقال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. وقال المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. فلقي في منزلة. بين المزرتين بين الإيمان وكفر لا مومن ولا كاف سمي فاسق لا سمي مومن ولا كاف طيب هل هذا خلاف ثمرة في الآخرة إثم نعم النعم لا ثمرة في الدنيا الخوارج يقول خرج من يعني من في الكفر في يستحلون دمه وماله يعاملهم الكفار المعتزلة يقول خرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر فلا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله الخوارج يقتلونه ويستحلون دمه وماله والمعتزلة لا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله لأنه خرج من عبالة ثم دخل في الكفر الذي يجب قتله وأخلم عليه لكن في الآخرة اتفق على التخليج في النار فهذان القولان يقول المؤلف لم يذهب إليه أحد من أئمة الدين أهل سطح والحديث فل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البداع نعم وكذلك قول من وقف في أهل الشبائل من غلاث المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعه. فري السلف ولا إمة رحمهم الله متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا أعرفه قولا لأحد وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصله وإنما هو تقويض بما لا حقيقة له وهذا من أقوال الملاحدة الكفار. نعم هناك قولان آخران أيضا المرجع. القول الأول قول غلاس المرجع وهو, وهو التوقف في, في العصاة التوقف بمعنى أنهم لا يقولون أنهم يدخلون النار ولا يقولون أنهم لا يدخلون متوقفون. ما يلزمون بشيء. هو ما ندي. هل يدخل النار ولا يدخل النار؟ هذا قول غلاس مرجع. توقفون في أهل كبار. إذا قلت صاحب السبيل يدخل النار يقول أنا متوقف. لا يقول يدخل النار ولا يقول لا يدخل. ولذا وكذلك قول من وقف في أهل كبار من غلاس مرجع وقال لا أعلم أن أحد منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المتفعمة. هذا قولهم بدع يقول أتفق ولا لا, لا وجه ما هو الصواب الصواب أن أهل الكبائر قسم منهم جملة منهم تدخل النار وقسم منهم ليس كلهم يدخلون وليس كلهم يفعلون بل لابد, النار, تواثرت تواثرت لابد النار جملة من الكبائر النار جملة من مؤمنون مصلون ولا تأتون روجها هل تقول النار لأنه زنا ولا بثب هذا تقول النار لأنه عقواردية هل تقول النار لأنه تعامل بردب هل تقول النار لأنه اغتاب الناس أو نم عليهم أو كلامه في الباطل منهم من يعف ولكن جملة منهم لا بد أن تقول النار إذا من توقف يقول لا وجه هذا التوقف لا بد أن تجزم بأن هذا تقول جملة من هذه النار وهناك من يعف عن ولهذا قال مالكهم بل السلف ولا ين متفقون على ما تواصروا فيه النصوص. من أنه لا بد أن تدخلنا القوم من أهل قبلا. القبلة. القبلة يعني المؤمن الذي يتجهون إلى قبلا في الصلاة والذكر والذكر وغيره. ثم يخرجون منها. هناك أيضا قول في المسألة وهو الجزم بأنه لا يدخلنا أحد من أهل قبلا. وأما من جزم بأنه لا يدخلنا أحد من أهل قبلا، فهذا لا لا نعرفه قولا لأحد. من هو من هو قول هذا من هذا؟ من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من هؤلاء، ها؟ نعم، نعم، كيف نسميه؟ المالي يقول لا علمه قول أحد. رقم سبعة. هذا ضد قول الصوارج والمتزل. الصوارج والمتزل هيدزمون بأن بأن العصافير مخلدوا في النار. أما هؤلاء. يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أحد قبلة يقول المؤلف لا نعرفه قولا لأحد لا نعرفه القول على أيحد لجزء بأنه لا يدخل النار أحد من القبلة وأما غلاث مرضية فهدون يتوقفون لكن قد يقال إنه إن هناك بعض الغلاث غلاث مرجية يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أحد قبلة ما دام أنه مؤمن فأصل بعد الجهنية فعرف ربه بقلبه يقول ما تضره جميع السبائل ولا يدخل النار في يدخل الجنة من أول وحدة على قول قيله البعض واللي هو لا نعلم أن هذا لاحظ لا يع... لا يعرف قول لاحظ وبعده هنا قول آخر قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لاحظتله بلا حقيقة في بلا... ما لا حقيقة له. ي... من يقول أنه ما في عذاب ما في عذاب ولا في نار ولا كذا في ذكره مقصوص تلتم في عذاب قال هذا تخويف تقويف لكن ما في عذاب هذا من يقوله الملاحدة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالجنة ولا يؤمنون بالنار الملاحدة عشَد عشَد من الكفار ما الهوى يكفرهم أعظم الكفر اليهود والنصار أو من الملاحدة من القرابة وغيره يقولوا ما في عذاب ولا في جنة ولا في نار فإذا قلت كيف قال هذا هذه أمثال مذروبة من النبي من سياسة يسوس الناس يسوس الناس حتى يتعايشوا بالسلام حتى لا يبغى بعضهم على بعض يعلمون أن كنّه ولكناء ولا قل ملائدة ولا قل فلاسفة الملاحدة أسر من لهذين الصارح ولا ولهذا قال المؤلف أما وبعده يقولون من يقول ما ثم بعداب أصلا وينما وتخيف بمرحاتنا وهذا من أقوال الملاحدة والكفار سيأتي المؤلف كلهم شبهه ودليل نعم وربما احتج بعضهم بقول الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه إذا كان مخوفا. إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف بالمخوف يقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعهم سنع التخويف لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما يوهم الصبي الصغير ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف شيء مخوف لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامضة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن فإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق, فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون العذاب يقول ليس هناك عذاب ولا نار بعضهم يحتج بقول تعالى ذلك وخوف الله به عباده قالوا النصوص التي فيها العذاب تخويف فقط تخويف إلا ما في نار ولا عذاب دليلنا قال دليلنا قال ذلك وخوف الله بعباده. مألف رحمه الله أجاب قال يقال لهم في الرد عليهم ذلك وخوف الله بعباده الله يخوف عباده ب بشيء له حقيقة أو بشيء لا حقيقة له. شيء له حقيقة. ما يسمى تخويف إلا لكن له حقيقة. ولهذا قلنا فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوّ النار مخوف بها يمكن وقوعه بالمخوّ. إذا لم يكن هناك ما يمكن وقوعه ترى التخويف. لكن ما في نار كيف يكون تخويف؟ لكن إذا لم يكن هناك رؤية، يكون ما يكون تخويف، ما يسمى تخويف، يكون, يكون ت... إهام، إهام الخائفين دي بعض الحدثين كمان يوهم الصبي، كما يوهم الصبي الصغير. إذا صبي صغير، بعض الناس يخوف الصغير يقول آه، سيحصل كذا وكذا. هناك شيء اسمه كذا وكذا، هناك صورة مخوفة. حتى يوهب الصبي وما في شيء إذا لم تفعل حصل لك كذا وكذا حصلك شيء صوره وصفها كذا وكذا هذا إيهاب معناه أن مع على قول هؤلاء إذا ما كان فيه نار ما صار فيه تخوف وإنه كما يوهم الصبي ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل في تخوف للعقل المميزين إنما يحصل للصبيان الصغار والأطفاء أما العقل المميزين ما يخوفهم به من الشيء الذي لاحظناه، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء بخوف زال الخوف. يقول مؤلف وهذا شبيه بما فقوله الملاحدة المتفلسه والقرامطة. الملاحدة سب في ملاحظة المتفلسه، ملاحظة القرامطة، ملاحظة الصوفية. كل هؤلاء ملاحدة. يقول قول هؤلاء الذين يقولون إن العذاب بخوف ولا حدث له يشبه قول الملاحدة المتفلسه والقرامطة. الذين يقولون الرسل يأسس الناس الرسل يقولون الأنبياء النبي رجل عبقري عبقري عنده نكاه وعنده كذا ويسوس الناس ويخبرهم بأن هناك جنة ونار وكذا وملائكة هذا لحق فصل وإنما أمثال مبروطة لتفسيم العوام ولما في لا جنة ولا نار ولا ولذلك ما في أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام إن هؤلاء ملاحظة والعياذ بالله ويقول بعضهم من هذه السياسة في النبي هذا من الرجل عبقى الناس حتى يتعايش الناس بسلام إذا يتخوفهم إذا كان هناك عذاب ونحن جنة ونحن يعتدي على حد هذا من السياسة وهذا قال بعضهم لاحظة إن, إن النبي هذا فيلسوف العامة وأما فيلسوف هو نبيه الخاصة وهذا قال بعضهم ما أنا ما أريد النبوة نريد شيء أعلى من النبوة وهي فلسفة يقول الفلسفة نبوة الخاصة وأما النبوءة وعما النبي هذا فهو يسوس العامة وفرق بين السياسة الخاصة والسياسة العامة جعلوا على معلاء من الأنبياء وكفر هؤلاء فرق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نثبت لما أثي رسول الله ف... فهؤلاء الملاحدة يقولون الرسل حاطب الناس في هذه الأمور من الوعد والوعيد لا حقبة له الباطل وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيل حال نفسه على المفارقة وما أظهره لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقبة له لكن فيه مصلحة لهم في الدنيا من أجل مصلحتهم في الدنيا لأنه لا يمكن تقويمهم ولا سلخهم إلى بالكذب. تقول الأنبيا كذبوا على الناس لمصلحةهم. يقول فرقوا بين ما يكتبوا لك وبين يكتبون لك. فالأنبيا كذبوا للناس لا على الناس كذبوا للناس يعني لمصلحة الناس. لم يكتبوا عليهم ولا كذبوا لهم. هكذا يقول هؤلاء الملاحدة والحمد لله قالوا صحيح أن كذبوا لكن كذبوا لهم لا عليهم لمصلحتهم لأنه لو لم يكذبوا لهم صاروا بينهم نزاع وقاتل وقتلت أمورهم وصرعت لبعضهم على بعض فإذا كذبوا لهم قالوا في جنة وفي نار وفي قصاص وكذا صلحت حوالهم واستقام نساء الله سلام وعافظ وهذا يقول رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل نعم وهذا القول وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسف والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات فتظهر أضعاهم وتنكشف أسرارهم ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل. الباطن. في النون. حتى سموهم باطنية. الباطن حقيقة دينهم يفتنونه. نعم. ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل. حتى سموهم باطنية لإبطالهم خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه أك... واظهروا ولا ظهر لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه خفي نسخه واظهروا باطنه. لا طيب لا لكان خواصه قد عرفوه واظهروا باطنه وكان عند اهل المعرفه والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة أذوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطل الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهره وأخبر الناس بمقصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لجُمَل لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واستناب المحرم باطنا وظاهرا نعم يقول والله رحمه الله هذا القول ويقول أخواله ملاحظة إن, إن ليس هناك جنة ولا نار وإنما هو تخويف وقول كذلك ال ملاحظة الفلسفة والقرامطة إن الرسل جاءوا بالأخبار عن جنة والنار من باب استفلاح الناس وإلا قلس هناك جنة ولا نار يقول هذا القول مع أنه معلوم فساد بالضرورة من دين الرسل لو كان الأمر كما يزعمون لو لو حفظ امتنع للإمتنع هذا الشرط التقديلي والشرط التقدير لا, لا يمكن حصول لا يمكن حصول لا قوله تعالى لأ عملك. والنبي صوت المعصور من الشرك فهذا من باب التقدير. لو كان العمر كما يزعم هؤلاء وأن الرسول عليه السلام إنما لبس على الناس ليجند الصحت وليس في جنة ولا نار، لكان خواص الرسل أولئك يعلمون الحقيقة، خواص والملازمين للرسول لو كان العمر كما يقول هؤلاء الملاحدة إنه إن الرسل أخبروا الناس في أشياء حقيقة، ما في جنة ولا نار ولا وعد ولا وعيد، لكن من أجل استصلاح الناس. يقول الأول محمد هذا مع أنه معلوم فساد بالضرورة في دين الإسلام هذا معلوم فساد بالضرورة معنى الضرورة يعني الشيء الذي لا يمكن أن تدفع عن نفسك كل أحد يعلم بالضرورة كما يعلم أن الشخص أمامه طالع هو يشاهدها أو أشهد يعلم فسادها لكن مع ذلك لو كان لو لو انتناع إسلام انت تقديلي لو كان الأمر كما يقولون وإن الرسل إنما كذبوا عن نفسه نقول خواصهم هذا الملازمين به مثل خواص النبي ص observing يعلمون الحقيقة يعلمون الباطل وإذا علموا ذلك ما تعبدوا ولا عاملوا أعمال أصخرا ولا يعملوا لأنه يعلمون الحقيقة حقيقة من لازمه يعلمون الحقيقة وبصير ولا يتعبدون ولا يعملوا عمالا صالحا ويفعلون مكرات وتكشف أسرهم للناس لأنهم يعلمون الحقيقة وهذا من أبطل الباطل فإن خواص الأنبياء هم أعظم الناس محافظة على أوابر الله وأوابر رسله وأنبيائه. ولهذا قال مالك رحمه الله: لو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأزل يعلمون ذلك. وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي. ما يسمونه الأول ولا يسمونه. لأنهم يعلمون الحقيقة. كما يصيب خواص ملاحدة المتنس والقراططا خواص الملاحدة المتنس والقراططا حالهم حال سيء لأنهم يعتقدون في, في الباطن يعتقدون. على الحق والزندقة، ولذلك لا لا يفزمون ببيع بالشراء من الإسماعيلية والنصيرية إسماعيلية لهم معروض طلهم باطريين، بل هم والنصيرية، لذلك هم باطريين الذين يدعون أن الله حل في علي يقول فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه وعندهم الأمروعه البارع منهم هؤلاء الملاحظة الاسماعيلية والمسهلية لا يبثل العوال والنوهي وتباح له المحضورات وتسقط عنه واجبات فتظهر أبغانهم وتنكشف أسرارهم ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم والباطن حتى سموهم باطنية الباطنية يقولون ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة الصيام يقول الباطنية الصلاة لها ظاهر ولها باطن ظاهرها ما يصليه الناس الصلاة الحصول يصليها المسلمون يسمونها عار والباطن لهم الباطن أربعة اسماء خمسة اسماء تعدها علي وفاطمة وحسن وحسين وحسين خمسة اسماء تعدها الأصلات الحسن والصيام كثمان سر المشايخ لا باطن ولا هو ظاهر صوم المسلمين شهر رمضان صوم لهم عاماً والصواص عندهم الباطن كثمان الأصلات المشايخ والحج عندهم له ظاهر ولا باطن الحج هو حد الظاهر حد البيت الحج لا بيت الله الحرام فانظر والباطن زيارة قبور الشارحين. هؤلاء بلاحدة، يقول المؤلف رحمه الله عرفوا دينهم دينة الباطن، فخلّمته العوامر ولا ولم يكتبو النواح. يقول فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك كما يذعن، لو كان خواص قد عرفوا وأظهروا باطنا. وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جسد الدين الباطنية ومن المعلوم بالاضطراب أن الصحابة الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم مظاهره وأخبر الناس فأخبر الناس بمقاصله ومراجته ومراجته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانيا ومحافظة على ذلك إلى الموت وكل من كان منهم إله أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كان لكي معمر كانوا أعظم الناس أعظمهم لزوما للطاعة السر وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتنا بالمحرم باطل ورحم فدل هذا على كذب ما يقوله هؤلاء وأن هؤلاء ملاحظة نعم وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحظة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم وحين إذن يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة واليقين هنا الموت واليقين هنا الموس وما بعده كما قال تعالى عن أهل النار وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت وتلا هذه الآية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه نعم يقول مؤلف رحمه الله هؤلاء الملاحظة ملاحظة فلسفه وملاحظة القرامطة الذين يقول الشرع ظاهره باطن ولا يعملون بالشريعة وإنهم في الباطن من أجل أنهم يعتقدون في الباطن الكفر والإلحاد يق يقولش بهم ملاحظه الصوفيه الملاحظه الان ملاحظه فلسفه وملاحظه القرامطة وملاحظه الصوفيه فملاحظه الفلسفه يشبهون ملاحدة الصوفية، يشبهون ملاحدة الفلسفة والقراءة، ملاحدة فلسفة القراءة قالوا الشريعة لها ظاهر ولها باطل، كما سبق. فالظاهر للمسلمين والباطل لهم. ملاحدة الصوفية يقولون يشبهونهم من جهة يقولون الأوامر والنواهي والشريعة إنما هزموا العوام ولا هزموا الخواص هزموا العوام ولا عندهم. سمنا السالك السالك الصوفي سم السالك وهو الفقير له اسمع عندهم فالسالك يلزمه ليلزمه ايش يلزمه سكاليف العوامر والنواهي والصراط حتى يصل الى درجة المعرفة عندهم واليقين فاذا وصل الى المعرفة فقردهم ما يصل لدرجة المعرفة عندهم اذا شاهد الحقيقة الكونية إذا شهد القدر وعلم أنما ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفة الله وصل إلى المعرفة وصل إلى الحقيقة ويستدلون بمساقه وعبد ربك حتى يأتيك اللقين وفصل اللقين بالمعرفة هذا وصل المعرفة سقرض أنه التكاليف. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين والمعرفة وحينئذ أنت فصل وهذا كاش كنا نكون غلاما؟ فالبل المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن كما قرأ أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن من قال إن أحد نسقط على التكليف وعقله معه أي إنه كافر بجمع المسلمين كا استثاثا يتابع إلى لا حد في أحد على نسقط التكليف إلا إذا رفع العقل الشيخ المخرب الكبير والجنون الصغير ما في حد يسقط على التكليف من قال إن حد يسقط على التكليف وعقله معه فهو كافر ويجبعه يسقط فيثبه وإلا قفل هؤلاء البلاحده يقولون يسقط التكليف عن الخواص يقسمون الناس إلى عوام الخواص فالعامة عليهم تكليف عوامر ونواهي وطاعات ومعاصب والخاصة ما عندهم يسقط عنه التكليف بل إنهم يقسمون الناس إلى ثالثة عشاء عندهم صوفية عامه وخاصته وخاص الخاص. فالعامة الذين عندهم الأوامر والنواهي والخصة تسقط عنهم الأوامر والنواهي مع ذلك فيه. وخاص والعام عندهم طاعة ومعاصي له طاعة لهم معاصي ما عندهم إلا طاعة ما في معاصي أي شيء نفعله طاعة لأنه وافق القدر إذا زنا قالوا هذا طاعة أو سرق طاعة أو كفر طاعة. لماذا يقول أحد أنني عصيت أمر الله الشرعي فقد وافقته أمر الله الثواب. فخذ الإرادة الثنائية ثم خاصة الخاصة ما هم في صعد ولا يصلون يصيرون يقول بوحدة الوجود يقول وجود واحد ما في رب ولا عبد أنت الرب ما في العبد حتى قال بعضهم رئيسهم ابن عربي رئيس صحة الوجود يقول يا ليت الشعري الرب وعبد والعبد رب يا ليت الشعري ما يمكلف ما دي مكلف العبد رب والرب عبد يا ليت الشعري ما يمكلف إن قلت عبده فداك بيته أو قلت رب لن لا يكلف ماذا ما... عليه الامر الرب العبد العبد هو الرب ويقول ايضا رب مالك وعبد هالك وانت بذلك والعبد فقط ورسخته يقول ما ترى توحدا الا ما في الوجود واحد الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد العبد هو الرب الرب العبد وما تتراه تراه الآن هذا وحد توحدا نعوذ بالله ويقول ويعقول ما شئت فإذن الله أتم وقل فاشئت فيه فوسع الله كل ما تراه والله نعوذ بالله هذا من أعظم الكفر والإلحاد، بس الله السلام وتعالى، هؤلاء بلا حدة، بس الله السلام وتعالى. والسبب في ذلك أنهم يشاهدون الحقيقة على الكونية فتقطع عنهم عنهم التكاليف. هؤلاء قد يشهدون وهؤلاء قد يشهدون القدر, القدر أولى، وهي الحقيقة الكونية. ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويثنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأموري والمحبوب. ويفنى عن عندك؟ الله ما في نصه فانه تعليق عليه قال. ويثنى عنها. تميز. ويثنى عن هذا الشهود. ما في تعليق عليها؟ نعم. وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأموري والمحبوب. وموجبات الله ومكروهاته ومحبوبات الله ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه وقد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر فقول بعض شيوخهم أن كافر برب يعصى وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام فقال إن كان عصل الأمر فقد أطاع الإرادة ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود وهذا غاية الحاد المبتدعة جهمية الصوفية كما أن القرنطة آخر إلحاد الشيعة وكل الإلحادين يتقاربان وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب والله أعلم نعم هذه الآن الصوفية مراحل الصوفية يجعل نفس الطبقات طبقة الأولى العامة والطبقة الثانية الخاصة والطبقة الثالثة الخاصة الخاصة وكل طبق الأحكام فالعامة عليهم الأوامر والنواهي عليهم صلاة الصيام والذكاة والحج طاعات ومعاصي. من العامة جميع الأنبياء والمرسلين. يجعلهم العامة. يقول المعلم الشيخ: هنيئا للعام إذا كان هذا توحيد توحيد العامة يسمون هذا توحيد العامة. توحيد العامة إذا كان الأنبياء والمرسلون توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين هنيا له. يقول هذا توحيد الأنبياء والمرسلين. توحيد العامة ويسمونهم عام. هذا عام عليهم أوامر ونواهي وحدود كذا طاعات ومعاصي هذا العام. الخاصة يرتفعون عن, عن هذه الطبقة متى يرتفع؟ إلى وصل إلى العلم والمعرفة ما هو العلم والمعرفة؟ العلم المراد بالشهود الحقيقة الكونية شهود القدر فقط هذا العلم يشهد القدر يشهد أن أن الله قدر كل شيء قدر الكفر والمعاصي والقع وأن الإنسان لا بد أن يخضع في قدر الله وأن القدر لا بد منه ويرون الإنسان مجبر مجبر على هذا الشيء حين إذن تسقط عنه التكليف وفي في هذه الحالة يصل إلى درجة المعرفة ويلغي صفاته وأفعاله ويجعل صفاته لله فالله هو المصلي والصائم منه. والعباد وعاء وعاء للأفعال والله هو الذي هو الفاعل كالكز الذي يصب فيه الماء فيقول العباد كأنهم وعاء وكوب والله تصبب الماء فيه فالأفعال فعال الله في هذه الحالة تصقط عنه ولا يسعده مع عاصي كل ما يفعله طاعات حتى الكفر وحتى الزنا والسرفة إذا قيل لها عصيت أمر الله الشرق قال لكن وافقت أمر الله الكوني قدر عليها وعلى هذا بيعذرون الكفرة قوم نور وقوم هؤلاء تصنعهم التكاليف وليس عندهم معاصر إنما عندهم طاعات ثم الطبقة الثالثة طبقة خاصة الخاصة يترقى من هذه الطبقة إلى القول بوحدة الوجود وحينئذ ما يكون عندهم طاعات لا طاعات ولا معاص الخاص عندهم الطاعات والصاعدهم عاصم هؤلاء ملاحدة وصلوا إلى قول بوحدة الوجود والعيال بالله ولهذا المؤلف رحمه الله بين هذا وقال إن هؤلاء الملاحدة يجعلون فعل المعمور تلك واجب على السالك يعني الس الساعر الطريق إلى الله عندهم حتى يصير عارفا وحقيقا في زعمه وحينئذ يصير عارفا يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين زاعمين عن اليقين هو ما من البعث واليقين الصادق اليقين هو الموت كما قال الله تعالى عن اهل النار حتى اتى اليقين الموت قال الحسن ان الله لم يجعل للعباد اجلا دون الموت هذه الايه واعبد ربك حتى وفي الحديث الصحيح لما توفي عثمان الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم ام بعثمان الموضع فقد أتاه اليقين من ربك وهذا الحدره والبخاري في الموت وهؤلاء الصوفية يشهدون القدر أولاً، وهي الحقيقة الكونية حقيقة الثونية والقدر يعني يشهد أن الله قدر الأشياء، وأن كل كل مخلوق سائر على قدر، شاء ما وأنه تنفذ في قدرة الله، ولا ويُلغي النظر إلى الشرف والأوامر والنواهي يلغيها ولا ينظر إلا إلى القدر، وحينئذ يجعل صفات صفات الله وفعل فاعل الله، ما يحشر، وحينئذ لا التكليف. ويظنون أن غاية العالف أن يشتغل قدر إذا سيض القدر وفنى في هذا الشهود حينئذ في هذا المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحبور ومحبوبات الله ومحروهاته وأولئاه وعده ما في تميز بينه بين المحرم وبين الجائز ما في فرق بين الزنا والنكاح ولا فرق بين الحمر والماء ولا فرق بين الربى والبين كل حلال ما, ما في حلال أو كل حلال ولا فرق بين ما يحبه الله يكثر الله. ولا فرق بين أولياء الله وعذاب الله. لا فرق بين المؤمن وشر. يقول واحدهم يقول وقد يقول واحد العارف شهد أول الطاعة والمعصية متى؟ لما كان في طبقة العواء العارف. شهد أول الطاعة والمعصية. ثم شهد طاعة بلا معصية لما ارتفع إلى الطبقة الثانية طبقة خاصة. يريد بذلك طاعة القدر. طاعة القدر. لأنه قدر عليه إذا زنا. قال هذه طاعة. طاعة، فإذا سرد قال هذه طاعة، فإذا قال هذا هذه طاعة الشر خارج، قال لا طاعة القدرة، هذه طاعة القدرة، كقول بعض الشيوخ الصوفية يقول أنا كافر من ربني عصاه والعياذ بالله، لماذا قال هذا القول أنا كافر من ربني عصاه؟ يعني يريد أن أن أن يقول المعصية طاعة لله لأنه قدرها عليك فل فليس هناك معصية، فإذا قلتوا إن هناك معصية يقول هو أنا كافر برب يعصر إذا ما في ما في معصية حتى لا يعصر كل ما يقع هو طاعة وقيل لها بعض الظالمين هذا ما له حرم لا ما ما في حرم حرم كل شيء حل. إن كان عصى الأمر فقد طاعه إن كان عصى أمر الله الشرعي فقد طاع لإرادة ثانية القدم ثم ينتقلون يقول ما في المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية منهم هذا مشهد خاصة الحاصة وهم أهل وحدة الوجود ولذلك وهم مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود وهذا غاية الإلحاد المبتدعة جهمية الصوفية كما, كما أن القرابطة يصلون إلى هذه الدرجة القرابطة آخر الإلحاد السيعة وكلا الإلحادين تقاربان وفيهما من, من الكفر ما ليس في ذن اليهود والنصار وفي العربين كفرهم تجاوز كفر اليهود وتجاوز كفر النصارى وتجاوز كفر الوثني والعياذ بالله حتى ان لهم يقول النبي ان فرعون مصري لما قال ربكم العبد هل بلاحده فرعون لما قال ربكم كان على الحق بالله كيف قالوا الآن الان ان الان الرب هو العبد والعبد هو الرب لا فق. وجود واحد والرب يكون يعني له يعني يتمثل الرب في صورة معبود كما في صورة الفرعون ويتمثل في صورة هادي كما في صورة الانبياء وهو واحد وهي مظاهر مظاهر يتجلى الحق وهو الوجود واحد يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة الفرعون ويتجلى في الصورة هذه كما تجلى في سوره قصص وهو واحد والاحداث يلبسها ويخلعها وقالوا والعياذ بالله ابن عربي له, ابن عربي له في العربي فلسفه الوجود له كتاب, كتاب الهو. يقول عامه وخاصه لهم العام لهم ذكر لا اله إلا الله سبحان الله والحمد لله ذكر العام والخاصه ذكرهم لفظ الجلاله الله الله الله الله ضد الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. يعي كما يحس هذا يقول واحد ذهب إلى أفريقيا يقوم بجيث ناس يكررون الله الله باب الصحي الله الله الله الله من بعد العصر المغرب حتى يسر وأما الخاصة خاصة الحاصة ذكرهم يخذلها ما يحتاج الله هو, هو هو هو هو هو هو وهو كالكلاب هذا ذكره حتى أن بالعربي نصرح بالعربي ألف كتاب سمى كتاب الهو كتاب سمى كتاب الهو إلى هذا وصلت لها. ويعتذرون عن ابليس وعن وعن فرعون يقول فرعون مصيب حينما قال الله. لماذا أغرق يقول كل من عبد شيئا دون الله كل من عبد شيء فهو مصيب اللي يعبد الأصنام مصيب واللي يعبد النار مصيب واللي يعبد البشر مصيب واللي يمنع الناس يمنع احد من عبارة شيء هو كافر الكافر الذي يخص شيئا فرعون أغرق لماذا أغرق ليزول عنه التوهم ما هو التوهم يقول فرعون توهم هو الرب تواهم أنت الرب كل الناس أرباء مو هو أنت فأغرق حتى يزول عنه الوهم والحسبان تطهير الله فتطهر لما أغرق تطهر وزال عنه التواهم والحسبان لأنه خص نفسه قال أن الرب ومنع الناس من, من أن يكونوا أرباء فلذلك أغرق هكذا في كتاب في كتاب العربي نعلم بالله وقال إن, إن عباد العجل مصيبين الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل وأنهم على حق وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء ووجد ووجد بني يعبدون العجل وعندهم أخوه هارون وكان نبيا مثله جره برأسه ولحيته غضب عليه الصلاة والسلام وألقى للواحة تكسرت وجره وقال كسرت من عبدالعجل كما أخبر الله حول الملاحظة ماذا يؤولون الآية أكثر يحرفون يقولون موسى حينما جره حارون بلحية يمكن عليهم يقول لي ماذا تكل عليهم عبارة العجب بتركهم يعبدون العجب مصيبون ها هذا بالله نسأل الله الصلاة والسلام العافية وصلت يعني الحاد والكفر والضلال إلى هذا الحد يعني كفر ما وصل إليه لم يصل إليه إلا أولئك من الأحد أن عوض بالله أعظم نسأل الله الصلاة والسلام العافية نسأله سبحانه يهدينا ونثبت قلوبنا نسأله سبحانه وتعالى ألا يزهق قلوبنا بعد هذا بعد هذا نسأله نثبت قلوبنا عن قاعته يا مقلب الغرور ثبت قلبنا على دين أصل الله تبات على دين وليس قامة أليه حتى بمات إنه ذلك هو القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على بلها وصلنا بنا محمد وعلى الله وصفية ونقف على الفصل هذا الفصل الآن كل واحد يضع عليه علامة إن شاء الله في السنة القادمة نصل الله من حينا ونسبعكم حياة طيبة ونبدأ إن شاء الله في الدورة القادمة من هذا الفصل فصل ثم بعد ذلك تنازع الناس كل واحد يضع علامة هذه الآن هو قرب ثلث الكتاب وربع الكتاب وبين الربع وثلث نعم عبد الله تبارك الله غثرا لكم يقول السائل ما حكم الزكاة في الحلي المستعمل هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الجمهور العلماء على ان الحلي التي استعمله المراه لا زكاه فيه وقالوا انه من جنس الثياب من جنس الفرش اللي ما يستعمل والرقول الثاني اهل العلم ان فيه زكاه وهو من هم اللي ما واستدلوا بعموم النصوص التي فيها أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة كقوله إصلا ما من صاحبي ذهب ولا فضة لا يرد سكاة إلا صف وقوله عز وجل والذين يتجنون الذهب والفضة وهناك أيضا قصة حاصة قصة المرأة التي جاءت النبيض والعليها معها ابنتان ابنتان ابنة لها عليها مساكتان غليظتان قال أتؤدينا صلاة سكاة ما أقارت لا. قال أتحبين أن يسوي خلاص سؤالهم بالنار قال قسم رحمه الله ورسوله قال الحافظ محمد السلاط قول وكذا قصة سلمة في أوضح فالأحوط في المسلم نفج الزكاة احتياطا للعبادة احتياطا في دينه وخروج من خلاف العلماء وولعنا هذه البسالة هذا هو الراجح فيها الراجع أن نخاج الزكاة واختيار سمع الشيخ الشيخ عبد الله بن مازر رحمه الله عليه واختيار صديق الشيخ محمد الفيما رحمه الله أخيرا قد بسلفي اقوال يا اهل انت خمسة اقوال والجمهور على أنه ليس في السكوت وهذا القول هو قول احوط نعم الله السال اهل السنه يثبتون رضا لله جل وعلا لكن ما هو رضا المخلوقين كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم الرضا صفه من الله رضي الله عنه ورضى وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين رضا سبحانه وغضبه وسمعه وبصره وعلمه كما قال, السنة. كما قال الله ليس كم في شيء قال ليس كمثلي شيء والسن والبسيط هذا الفلام له سمية فلا تضرب الله الأمثال الله تعال له صفات لا يغاثر المخلوق في صفاتهم ولا في أفعالهم ولم يكن له كفر مخلوق له صفات المخلوق له رضا يخصه والخالق له رضا يخصه وهكذا السمع والبصر والعلو وسائر الصفات نعم يقول السائل ما صحة القصة التي ذكرها ابن قدامة المقدس رحمه الله في كتابه التوابين في كتابه كتاب التوابين في المرأة التي تعلمت السحر فخرج منها رجل راكب ثرسا ومعه السيف والدرع وصعد إلى السماء فلما سألت عنه قيل لها إن هذا إيمانك خرج منك ولن يعود قصة لك قصة ذكرها أيضا حافظ كثير تفسير في قصة المرأة التي أظن, أظن بالت على الرماد وكذا وكذا الله أعلم الصحة لا نستطيع أن نثبتها إلا إذا وردت ذلك نص سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا ثبت كان لها صحيح الله ذكر لها سند يحتاج لها ولا أظنها ما أظنها تصح نعم. عالم. نعم يقول السائل من هو ابن عربي ومن هو ابن العربي ابن عربي محي الدين بن هذا رئيس صرح الوجود في القرن السادس وأما أبو بكر العربي المفسر المعروف هذا معروف مفسر معروف من من قد يكون قد يكون عنده يعني بعض التاويلات مشاركة الاسعره فيها لكنه يختلف عنه ابن عربي رئيس صرح الوجود نعم يقول السائل فضيلة الشيخ هل وردت احاديث لأسماء منكر ونكيد لأني قد سمعت بعض العلم يقول أنه لم يرد تحديد لأسمائهم لا فما صحة ذلك ورد ورد من منكر جاء في بعض الأحاديث إذا قبر الإنسان جاءه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحده للمنكر ويقال لأخر النكيد يقول السائل نرجو التكرم بإبداء النصح والتوجيه لبعض الأخوات الكريمات من ناحية الحجاب الشرعي والالتزام به ولأن بعضهن نساء إلى هذه الدورة العلمية مع السائق لوحدها فما حكم ذلك حسبكم الله؟ نعم ننصح خواتي المسلمات بذووم الحجاب يجب على المرأة أن تحتجب حجابا كاملا تلبس ثياب واسعة صلصة ليست رقيقة تضيء المقاطع جسدها وليس لامعة تحت أنظار الرجال إليها وعليها تكون عليها العباء تكون العباء ليست عباء مزركشة ولا وليس ولا, ولا مخصرة ولا عباءة تجالها على كتفيها يكون تكون عباءة في تكون وعلى مأسف لا تشبه بالرجال ولا تلبس العباءات التي فيها التي هي في الحقيقة دعوة لفساق ويظهار لزينتها ومفاثنها ويجب عليها أن تتحجر كامل الرجال ولا سيما من تأتي لفساق استفاده وطلب العلم لأن تكون قدوة لغيرها والله تعالى يقول يقول في كتابه العظيم وإذا سأتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم وقال سبحانه يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفك فلا يؤذي فإن سبحانه وتعالى أن المرأة حجبت فهو أقرب أنه لا لا تؤذى لخلاف السافرة لأنها قد تؤذى في الساق وفي الحديث الصحيح في قصة قصة الإفل لما تخلفت عائشة عن الركب وجاء عصفاً معقل وجدها وكان قد تخلف عن الجيش فجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا لله واجعون قالت عائشة فاسترجعت فاستيقبت وكانت نائمة فاستيقبت باسترجاعي صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب فقدره بخالف الصحيح دل هذا على النساء قبل الحجاب كنا يكشفنا الوجوه وبعد الحجاب كنا يسكرنا الوجوه فاستيقبت باسترجاعي صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب وفي سنة أبي داود أنا أشترض الله عنها قالت كانوا الرفان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا حذونا أستلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا إذا كان هذا في المحرمة فغير المحرمة لا بعوله وكذلك أيضا ننصح الضحوات بعد الخلوة بالأجل بالأجل المرأة تخلو بالأجل والسائق الأجل وحدها ترك مع مع سيارها بالخلوة. أو في المصعد أو في غرفة هذا حرام لأن هذا خلوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل بمرأة إلا كان السيطر ثالثهما لكن إذا كان إذا كان معها من تزول به الخلوة رجل آخر أو امرأة وليس هناك ريبة فلا بأس إذا كان في البلد أو في سفر أما إذا كان هناك ريبة ما ينقر ولو كانوا مئة لكن إذا كان ليس هناك ريبة ولا شك وفين الأثنين وفين في البلد فلا بس لكن في السفر لا يجب ان تسافق ولو مع النساء ان لا يجب ان تسافل ولو مع المحرور لما تبث في العيس الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلو المرأة تأمنوا بالله وأص должurnàn faire السفر إلا مع العرب ولما خطف النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ح الوداع فقال فلا حلو الامرأة تأمنوا بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم قال رجل يا رسول الله إني اكتبت في غزتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك أمره نترك الغزو وحج مع امرأته قد, قد يكون في غير حجة الله على المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أن أترك الغزو وأن يصفر امرأته في سفرها نعم كل سائل إذا أصيب الإنسان ببعض المصائب لكنه لم يحتسب ولم يستشعر أنها تكفر الذنوب غفلة منه ونسيانا فهل يكفر الله تعالى بها الذنوب نعم المصائب كفارات ولكن إذا احتسر كان له أجب آخر باحتساب لكن المهم عليها نصر لابدى نصر ما يجزع إذا صبر كفر الله بالنصيب على الخطايا والصبر ما حبس النفس عن الجزاء وحبس النساء عن التشكي وحفص الجوارح ما يغضب الله حفص الجوارح أن نطم الخد أو شق الثوب أو نفس الشعر واللسان ما يتشك يقول لماذا كذا لماذا الحصل عليه كذا أما الرضا بالمصيبة فهو مستحب فهو مستحب نعم أراد أن يمر بين يدي المصلي فوضع كتابا كان في يده أمام ذلك المصلي ثم مر ثم رفع الكتاب فهل فعله صحيح السطرة لا بد أن تكون شيء قاعد ما في كتاب أو طرف السجادة أنما يعرف بعض الناس لا بد أن تكون شيء قاعد مثل ما يقارب سلسلة الذراع مثل مؤخرة الرحم يعني العمود الذي خلف الراكب في البعير الرحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلة المرض إذا لم يكن بين ذيهم مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. الله مستفيد صحيح. فسورة لا بد أن تكون شيء قائم. لا يكفي كتاب موضوع إذا وقع إذا أوقف الكتاب وكان ما يقارن به ذي رافع بس هذا سورة. أما كتاب منصوب على الأرض أو سج أطرت السجادة فما في. جاء في حديث أنه إذا لم تشيء حط حط الهلاليا حديث رواه الإمام أحمد وهذا فيه كلام لعلم العلم نقرأ من, من, من ضعف وقال أنهم طالب ومنهم حسنا إذا خط خط هلاليا إذا لم يجد شيئا أما طرف السجادة أو الكتاب منصوب لا ما ما يتبصي ستره لابد أن يكون شيء مصاعب كتب مثلا مثلا مثل هذا العصر صاعد أمامك أو معص أو سارية أو دا دلوب أمامك صلي أما طرف السجادة أو الكتاب مفروش على الأرض بس ليس بس بس ستره نعم يقول السائل ألا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بإدخاله للعشق في العبادات التي يهدى ثوابها للميس أنه ممن يقول بأن العبادات الأخرى تقاس على الأربع التي نص عليها نعم قد أقول، قال, قال هذا وقال هذا المقيّب مسرف خير هذا العلم جمهور قالوا بهذا نعم والعشق مندس الصدق نعم يقول السائل بعض الناس يقوم في سفر واحد لأداء أكثر من عمره ويجعل الأولى له والثانية والثانية لأبيه مثلا كما حكم ذلك هذا أولى الأولى للإنسان يكتفي بعمرة واحدة إذا كان في مكة ويكتفي ب... بطائه في مكة في تعبد مصر الحرار في الطواف في بالطواف في القراءة هذا هو الأول لأن الأصل أن العمرة إنما هي للداخل مكة لا لمن كان في جوف مكة يخرج ويكتب عمره قال بهذا من هذا الشيخ السام وجماعة وابن القيم وجماعة من المحققين وقالوا إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حج معه عدد كبير ولم يعتبر أحد منهم بعد حج لا عائشة لأنها حاضت وقد ادخلت بالعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة ولم تطب دفسها قال كيف يذهبوا الصواحبات بحج بحج وعمره ارجع بحج ويرجع بحج هدي العمره لكنه عمره دخلت في الحج وليس رجعه عمره مستقله فعمره النبي صلى الله عليه وسلم انت تعتبر من الحج وقال جمهور العلماء لانه لا حرج الانسان إذا جلس في مكة مدة وأراد أن يخرج إلى التنعيم وياسب العمره طلب بس لكن ما يفعله بعض الناس يكون كل يوم يأخذ عمره اليوم يأخذ عمره وغدا يأخذ عمره وبعد غدا يأخذ عمره هذه عمره لي ابي وهذه عمره لام وهذه عمره لزوجته والعمره القلي هذا ما هو مشروع ليس ليس المشروع هذا؟ نعم. يقول السائل هل هالمواردة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك بمثل خاص بالدعاء من أنه يقال به في العمرة والحج والصدقة. على هالدعاء نص عليه قال إذا عل يأخذها الغيب وك الله بما لك. فقال آمين ولك بمثل والصدقة في الحج له أجر الإحسان له أجر إحسان إلى أحسن إلى أحسن إلى أخي الميت وحج عن واعتمر عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رفعت صبيا في المهد لما لقي النبي ركبا بالروحة فسألوا قال من القوم قال. ثم سألوا ما قال رسول الله رفعت مرأة صبيا في المهد وقال ألي هذا أجر قال ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وهو مسلم في صحيحة فأخبر أن الحج كل تقف ولكن هي لها أجر لها أجر آخر إذا صدق ميت أو حج عنه فالحج الميت والصدق الميت والحي له أجر الإحسان إلى آخر قولوا سائل فضيلة الشيخ لا يفق عليكم عظم الجهاد وفضل المجاهدين وما يعانون من ضعف وقلة للناصر من القريب قبل البعيد وطعن في نواياهم فما توجيهكم في هذا الأمر كما نرجو منكم التفضل بالدعاء لهم على سبق سبق الكلام وقول لا إنا وقول لا إن نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله تدل على خوض الجهاد والمجاهدين قال الله تعالى يأيي والذين هلا هلا دل لكم على تجارة أنتم فيكم من علا بعريك ثبّونا بالله ورسوله ومجاهدين أنفسهم بالله بأموالهم وأفسق ذالك بخير لكم من كُنتم حَلَمَ قال سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَمَ يَوْمَ يَأْفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّهُمْ مُتَنَفِّسُونَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذرا عليه حق في التوراة والجили والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا الله الذي بايعكم بايعتم فهو ذلك هو فضل عظيم إذا كان الإنسان جاهز في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فله هذا الفضل العظيم والناس على نياتهم ولهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل حمية ويقاتل رياح ويقاتل زرما مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال عيسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نسأل الله أن ينصر يفرون المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لعائ كلمه الله واعزال الدين نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويربط على قلوبهم نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويحفظ ضعفهم ويجبر ركسبهم ويجب ركسبهم نسأل الله أن يختلع داهم الكفرة وأن يخالف بين قلوبهم وكلمة وان يشته شملهم ويمزقهم كل مزق ويجعلهم غليمة المسلمين إنه ولي ذلك وقادر عليه. السؤال الأخير حسى الله يقول ما الكتب التي تنصحون بها للمبتدئين في علم العقيدة وما نصيحتكم لنا بعد نهاية هذه الدورة المباركة كتب العقيدة المتدئين معروفة المتدئين يبتلئ بالرسائل الصغيرة رسائل الإمام مجدد محمد عبدالبهاب رحمه الله عليه وسلم في الدعوة مثل القواعد الأربعة. والأصول الثلاثة كشف الشبهات ورسائل أبنائه وأحفاده وتلاميذه ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية ثم الحموية والطحاوية والتدمرية وكتب السنة المتعددة شرح كتب السنة الإمام الحفد كتب السنة إبنه عبد الله سنة لغيرها سنة كثيرة ومنها ما شرح في دورات متعددة فطالب العلم يترقى شيئا بعد شيء ويسأل أهل العلم ويستفيد أرسل الله لجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه وأوصح الأخوان بعد الدورة إلى حفظ الوقت والاستفادة والاستمرار في طلب العلم وحفظ المثون وحفظ القرآن أولا وقبل كل شيء والاستفادة من الأشرطة المفيدة للمسجلة في أهل الدورة وفي غيرها ومن كتب أهل العلم وحفظ الوقت حتى لا يضيع وقت سدى الشاب طالب العلم حفظ القرآن في بقية وقاته والعناية بكتب العقيدة وكتب الفقه وكتب الحديث الصحيحين وغيرهما وكتب الستة وغيرهم من كتب السنة يستفيد يا يحفظ وقته ويستفيد ويحفظ تعاون مع إخوانه. رسول الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. فصل الله نثبتنا فصل الله نثبتنا وياكم على طاعتك. فصل الله هذا تناولكم الثبات على العلم النافع والعمل الصالح. فصل الله نثبتنا وياكم على دينه. فنسول الله نثبتنا على دينه وحتى النبات النور لذلك وقديروا عليه. صلى الله وسلم وبارك على دل الله وصلى النبي محمد عليه وصحبه. جز الله فضيلة الشيخ. خيرا لذا وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه